وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلم علوا كبيرا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 بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسور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 وَكَفَأَبِ رَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَأُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَأَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا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 إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقلهما أوفيو ولا تنهرهما فلا تقلهما أوفيو ولا تنهرهما وقلهما قولاً كريماً وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الْضُلْلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحِمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَةَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِنَ غَفُوراً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 إِنَّ رَبَّكَ يَبَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ آثَارِهِمْ نَفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا 117. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 118. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 119. قل كونوا حجارة أو حديدا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 إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم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 كَادُوا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا 110. ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي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 إله كان بعباده خبيراً بصيراً، ومن يهذى الله فهو المهتدى، ومن يضل الفلان تجد لهم أولياء من دونه.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 بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا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 فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا